الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير ا ل م ن ط ن و ا ل ل ق م و م ا ي س و ن م ا أ ن ت ب ن بمجنون ع م ة ربك ل س ي للعلوم الاسلاميه ب ص la o u